الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فقد سبق لنا كلام على ما تيسر في فوائد سورة الفاتحة، ونبدأ الآن بالكلام على ما تيسر من سورة البقرة، ونبدأ أولاً بأول آياتها. وهي الافلام مين الله لا إله إلا هو الافلام مين ذلك الكتاب لا رد فيه هدى من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة إلى آخر في هذه الآيات تقول الله عز وجل والك الكتاب وهو القرآن المكرين وأشار الله سبحانه وتعالى إليه إشارة البعيد لعظيم مرتبته وعظيم من زبته فإنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد وصفه الله تعالى في القرآن بأوصاة عظيمة ثامرة وسمه الله تعالى كتابا بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بعيد الملائكة ومكتوب في الصحف التي بأيدينا وقوله لا رود فيه ليس فيه ريب وشك في أنه حق نازل من عند الله وفي قيله هدى من المتقين أي الذين اتقوا عذاب الله عز وجل في بفعب أوامره واجتناب نواهيه وقوله الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم لإخبار الله تعالى به ورسوله ويقيمنا الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة وينفقون مما رزقهم الله من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة والنفقات اللازمة ياللون ينزل ما انزل عليك وما انزل من قبلك من الكتب المنزل على بسل مثل التوراة والانجيل والزبور وبالآخرة يقولون يقارن كاملا دام رتفيه أولئك على هدى من غدهم أو على صراط المستقيم يعني النافع وأولئك هم المهتدون الذين اتبعوا بهداية الله عز وجل واتبعوا ما أنزل الله في هذه الآيات بل في هذه الآيات شارتهم إلى الصين الأول والأعلى من أصناف بني آدم نحو هذا الكتاب العزيز فإن الناس انقسموا بهذا الكتاب العزيز إلى ثلاث أقسم قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا وقسم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا وقسم كفروا به ظاهرا وباطنا فبدأ الله تعالى بالذين آمنوا به ظاهراً وباطناً ثم كنّا بالذين كفروا به باطناً وظاهراً ثم خلص الذين آمنوا به ظاهراً وكفروا به باطناً وهذا التقسيم من أحسن التقسيم وأجملها وأوضحها فبدأ بالآلاء ثم ابنه وقابله تماما، ثم ابناه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأخر كلام عليهم لطوله، و لبيان أوصافهم حتى صرف منهم. ففي قوله تعالى على فانم إشارة إلى أن هذا القرآن معقول الذي آجزه. بمراء الفصاحة ومنهم الغاية في الدلالة. من يكون بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون بها؟ بل هو من نفس الأحرف التي كانوا يتحدثون بها، ومع ذلك أعجظهم تعجزوا أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. او بعشي سور مثله ايض القرآن بمثله كله قال الله تعالى فبعته بحديث مثله ان كان صادقين وهذا يشمل ما يكون به الاعجاز وانقب وقال تعالى فبعته بسورة مثله كما قل إن كنت في عادة ما انزل على عدنى فاته بسورة مثله وقال تعالى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتأيت وقال تعالى قل لعن من صور جهد أرى أن بمثل هذا القرآن لا بمثله ولو كان بعضهم ببعضهم ظهيرا هذا القرآن الذي أعجبكم أن يحرض لها وفصحا لم يأتي بحروف جديدة حتى تقولوا ليست حادث الحروف معلومة لنا فلا نستطيع هذا هو الأصح الحكمة من ذكر الحروف الهجائية في أوائد بعض الصور أما نفس الحروف فدس لها معنى لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن بإنسان العربي المقيم وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية وفي قوله تعالى ذلك الكتاب قال عيد فيه ويدا من التقيم في قوله ذلك الكتاب تدير على علوم مرتبة القرآن وهو كذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل الذي لا أسه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو أعلى الكلام في الفصاحة والبلاغة وما يحتوي عليه من علوم الناسعة وفي قولها الكتاب قليل على أن هذا القرآن مكتوب وهو كذلك قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوط وقال الله تعالى فمن شاء ذكره في الصحف المكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بعيد سفرك كرام برها وهو كذلك مخصوظ في الصحف التي بعيدين وفي قوله ذلك الكتاب قال تدون على أن هذا الكتاب معروف معهود وهو كذلك فإن كتاب الله عز وجل كان معروفا معهودا بين الصحابة لم يفتقد منه شيء وقد ذكر أهل العلم أن من أنكر حرفا واحدا اتفق القراء على إثباته هو كافر وأما اختلاف القراءات السدر فإن هذا مما كافر مما تبك عن النبي عليه صلى والسلام. لأن هذه قراءة سبب كلها حق تجوز قراءة فيها وفي قوله تعالى هدى للمتقين تبين على أن الاحتفاظ بالقرآن مرتبط بالتقى فكلما كان إنسان أتقى لله كان أهداه دكتا الله وفيها وفي قوله هودا للمتقين تبين على أن المتقي لا يه لا يهذب القرآن. لهو كذلك. ولهذا قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجاب لا في السجين وما أدركه ما في السجين وكتاب المرقى والبيو والمك أو النجوم يذبل مكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل ما في الماتين إذا سئل عليها سألوه قال كلا بل ران على قلوبهما كان يكسبه فأخبر الله أن هذا الرجل إذا تكرى عليه آية الله لم ينتفع بها ولم تصل إلى قلبه ولم يرى لها شأن عظيما بل يبقى هذه الأساطين الأولين يعني مثل الحتوات التي تحكى عن الأولين ويتحدث بها لماذا لأنه ران على قلبه ما كان يكسبه من الآثان فلما انتظر القرآن وكلما كان القرآن أن الإنسان أتقال الله كان أهدى بكتاب الله وعدني على ذلك آيات كثيرة منها قيله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقيله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم الإيمان وهم السبشرون أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن احتدى بكتابه وانتقى به ويوفق بالصواق